وَأََّهُم وَُّكَمَا وَنَتُم أَلَّ يَبَعَثَ اللَّهُ أَحَدَ وَأَنَّ لَ مَسْْنَ السَّمَا أَفَ وَجدَدَنَاهَا مُ لِئتحََس شَديدَو وَشُهُ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 وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق خددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا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 وَمَنْ أَسْلَمَ فَأولائِكَ تَحَرَّ رَشَدَا وَأََّ القاسِطُونَ فَكانوا لِجَهَن مَ حَفَبَ وَأََّ وَْتَقامُوا على الطَريقَةِلَ سطَنَهُمَّا أَن غَدَقَ مِنَفتِنَهُ فيِي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 إِلَّا بَلَغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا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 عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَا غَيْبَهُ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا مِنْ يَعْلَمُ مَا أُنْقِذَ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَقْسَاهُ كُلَّ شَيْءٍ عبدا